يا اللهم صل على عبدك وشكرك الله هذه الأمة وشكرك على الله الأمة وشكرك على هذه الأمة وشكرك على هذه الأمة وشكرك على الله الأمة وشكرك على هذه الأمة وشكرك على هذه الأمة الله علیه وحدت اکبر امروز امروز امروز امروز امروز امروز امروز بریم روی موضوع امروز گفتگو کنیم. اه این که می‌خوام تغییر به این خاطر. وقتی مثلا المواجد الشهر واليوم خبر الكبير في ريس ولا تستمي ولا شيئا ولا أذي كي هذا الارضيال وكيف كان وعيدت لهم عمّد بها الميتاين الميتان هلة الغوامج كما تكرر تشيعي أبحد كثير upstairs تتخارو أحزائي رلغر When Bawg بالي charge القدر إذا كان هذا هو الموقف الذي نحن وإذا كان كانت كلامنا هذا هو كلامي، أي كلام، أي كلام، أي كلام، أي كلام، أي كان أي كلام، أي كلام، أي كلام، أي پس اولیا چطوری حالا دوست داریم دوست داریم اولیا هم بیشتر باشه. اولیا چطوری؟ ويحطت كان الخمس ردا خالص بالشان انا اقوله الله وتاكدوا على انكم ايه التفكير في انه الطلبه عندهم الشهاده برجال غير ذلك محمد سيد المسيح والآله عليه الصلاة والسلام. هم هذا هذا الباب من هذا البيت. الله حجستكم. ثم من فوق السقف الشيء الحلو. الله إلهت أنا الدلاب إولاد استود مراقل ببشير هو ذلك مراقل ببشير حسناً كما تولد صف من صود والدست صف من الصود والدست فلض لا هل بنفسه من صود أنا ما منا نقولته أنا الش downstream ثنين في الل sloppy Lane أناutlich ig نیمه حرفت دادم کار داریم و هر حرفی میاد اینطوری راجع به والجلابون والباعون الثقيرة في مرض إذا وضعوا الوضع الحديث وكذبها على رسول الله وضعه كذب وقال نهول في هذه والذي تقول على الاولى والثانيه كلها لا غابر ااا اول شيء اول شيء كل اللي بيدخل في مدينه مدينه الشوق وفي وجهه وجهه في القاهره وفي وجهه في الشوق في وجهه في القاهره الكلام ده كله ده ف و ث و ی و و و و و و و و و فريج اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي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 ترديل سرد الأمر اه تبقى بالمحطورة لكي تبدأ بالمصادحة ما يتصل بكلاك دائما تأتي عشان بالمصادحة هكذا بسيطة بلدين لكي ترديل الزمان بتاع الأرض الزمان تبقى بالمصادحة هاي سردين تشتيريا تبقى بالمصادحة هو السؤال إلى سبعة ولا سبعة، هذا السؤال، إذا هو واحد على واحد إلى ثلاثين ثم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 بركه بيجي يا مش بكره ده ده كله ولكن حاجه تعاليه مرحله الانفلات و قلت ان دي هي في مرحله الضوء على جه التنفيذ و التثبيت و وطولكهم قريم إلاكِ طارقُت الزَّرْجُفًا حولَك وشظر أكثر 你 باعثهم inappropriate أولاي ت LG يا سبب الي أزيل حول Costa Yokana أنا في الفيدي 113 في غائم داخلهم Solomon من أحدثهم مباركточ راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم راهم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 تسته <psenrebbe> И все что он, вообще он вообще он погиб, вообще он он погиб, вообще он погиб, вообще так погиб, вообще он погиб, вообще он погиб, вообще он أو حتى لو لو هذا عليه وعليه ترى حتى له في ذلك واحد في شيء في إنسان ولا يوصف ولا لا يوصف له ولا شيء لكم موتوا من هذا الطريق، في في يوم. هذا هو السبب في هذا الشارع، البته، دوستان دیگه ای که مخصوصاً ولی امروزشون عالی هستند، سرایت نمی‌خواد، و از اولی مثلاً اولی پشتی ازشون، پس اولی پشتی ازشون، اگر اینکه اینکه از اینکه از اینکه از اینکه از اینکه از اینکه از ويا أصحابه والنواب الغير ذا هذا كثيف وصلنا إلى التغيير التغيير ااا غير ما عشر يوم من الناس من هذا تفضلوا يا اللي فيكم تفضلوا، وطبعاً فينا نشوف حالك فينا نشوف حالك فينا نشوف حالك فينا نشوف حالك فينا ایدیو خوبی است از و وشهده المعدة فقال الله خارج من بعد أن تقول هذا القطير يقول هذا القطير الغوار المسول بالقرطان فقال على هذه الثلاثة التي على التأمين الثاني الجهد ومشن اتحادي زي على الى رسولة عندما جاءت بالتحديد في خلال تقارير الكراد ممكن من قبل الدوليه بخصوص غير القراء ااا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 في که تجميعياً لهذا الوصول الذي دهل أبسى بيكيره في تغيير وسائل ربما محطة محطة المعارض والتكريب والمكاملة والمعارض والصلاة المعارض لما كنتظر مش يقول انه في سنة اريد ان اطلب منكم انكم انا اريد ان كل ولا تحذير ما فيه. إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه لابد جبشو ولی من قسمتی می چبه جراد اینجا تویی وقت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 این پارکی پارکی مسجدی که در واقع مسجد است، هیچ است. این هیچ از رویه‌هایی که رویه‌هایی است که این رویه‌ها از رویه‌هایی است که این رویه‌ها هذا يشعر لأنه سرعة السرعة تلقى الكسر عاني ما يبحثنا لأنه يقول في السرعة من كالكسر التالي لأنه يوم فعلى الناس يستطيع الصفحة كذلك جميعا يقول الإنسان لتلقى شرعة السرعة لأنه يحصل على الكسر عاني عدانا بصحة أيضا وعلى الناس وعلى بشمال المثال والأعمال على الله يكون طاعته بإتشارة هو شكل صدر قولك شكل صدر استدري يا قلبه قتل من المالذة أحد ستبه عيزة وإن هذا هذه الآثار التي استدري على هذا الكثير من الحنطة السماع السعدانات بدون شدائد خشل مهاري ويره ودركنا مهاري لفقط هذا الكيس من الكيس من هذا القدر الحامض هذا هذا این یکی از این یکی از پسندم. من اینطور که من من من من و چه so إذا شفنا الموضوع، أنتي <تصفيق> من تعرفين؟ أنتي من تعرفين؟ كنتي عارفة كل هذا الموضوع. تيجي تقولي، تيجي تقولي، تيجي قبل على في في وراء الباب، بنقول في شتاء ركض الحلم قدمي مشيت في، وكانه حط حط صور عشان يشتري كل من التحالات يشتري، كشبي عشان من كم من شتاء، رأوا أو شئ هو هذا الشيء يسمونه، هو هذا هذا هذا، يدعونه تأديب، يدعونه تأديب، يدعونه تأديب، لكن تأديب يصير، هو يعرف، هو يعرف، من أول ما وقع كان في في فريق خلاص أنا أعرف كل شيء، كان تأديب هذا نت samples we Allah we will be talking about the Weihnachter, with reviews of Abraham The aware of the gradient is being créer domain 3 دوري صلى الله عليه وقال برأى الوحيد للمخاصر الأحلى بجانب الدعوة ومقوصه خيالها من البقى التشارع وإله المسلمين أول شيء كان شكله كونديز، ها؟ لكن بعده كفرات المسميات العامة، هذا الشكل كونديز هو ايه ده؟ ايه ده؟ انا هو ده مين؟ يا جدعان. طب هو هو بيقول ايه؟ دي مش بتفهم حاجه. طيب. هو وينكم يا فيين وينكم يا فيين لا يهم التجاوز فقط، تأخذ من الجريح ثلاثة وعشرين وحتى أربعة وعشرين وحتى أربعة وعشرين، وحتى أربعة وعشرين، وهذا هو سبحانه الله هذا معانا صار استفسار وشوفون فيه كذا، لأن رأي الله كذا موجود في الجريح المستمر خلال ما مش عارف اليوم بس أنا بيجي برا ترى أنا بقول ليه؟ وشلون هذا خارج؟ هذه وحدة مستقلة. وشلون؟ وشلون تسير؟ ما شاء الله. نعم. نعم. نعم. المحطةève عندهم مشوقهم هذا يعجع هذه البلطبة هي لتبقى من حدقتهم المحطة الدولة يصبح لها وضع حدقت وماء نرد البني ما والمسراء والنعاج في مبتسل سنوات دعوة إذا كان سنوات سبيل صمت الدين والصغار من هذا بالجوش من دروس الإسراء والنعاج آآ لكن الهدف. عرش جاء الله في بريق إلهي بخوله إلهي فإخترت النبض وشارك فقال اخترت السجر اخترت السجر وعا ولم شاركت الخطر ولمقى السجر تقوله أخترت السجر قاله إخترت السجر يبقى ليه الجدر قاله أخترت وذلك اخترت ن می‌دونیم که شده‌ای، این که نیست، اوه نه، نمی‌تونی، نمی‌تونی، نمی‌تونی، نمی‌تونی، نمی‌تونی، نمی‌تونی، نمی‌تونی، يقول كل كبيرة سميرة وكبيرة ويقوم أفوال سبحانه وتعامل فيها ويقوم في جيل الإجلاب يعني فيه موخة والبقاعد وهاش المطاعد من المسكين هنا نقول حقيقة الوقت اللي فيه في هذه الفترة لكن الساعة الثانية من الديار الواحدة الساعة واحدة حاولت أن أقول بعض الأشياء في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 My head will be there. You have welcomed me. When I'm drop one CNS, you can see how tomat to deliver. I am now. الوحيد للدفع. فقلت ان اذكرني بهذا لتعلم مجرد حيوات مختلفة من التربية. فوضعي للقواتف الصلاة. ورد اني بياني هابلت معه. ايه البيضاء. قد عشرة طبعات قد عشرة طبعات. لعدي المدينة مدينة الشامس هاي اشتركت على الله يجزيك بالخير في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول، قال سبحانه، الله يقول، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر آآ هذا العظماء هو الصحي الى الخطة وذي واحدة القواعد الدين اللهم الديها تهليه لهم الرياضية والقواعدة اجتمالية والقواعدة الناسية قواعد القواعد هذا واحد واحد الله الأغن في يومين من كل يوم، في يومين، السكر لا يبقى إلى يبقى إلى في يومين، على الأقل يومين إذا أردت أن تجرب ولا يكفيك كل إلى أسبوعين، فلا أقول هذا من أجل في لابدت لتومي وعلى طالب بلأس هذا الدين في هذا الأعصاب وأنا مستقفز للإسلام فلابدت لتومي إن هذا الوعد الكريم ولا نقول هذا إن الكلام الكبرى أولهم تجاربت علينا واتجاربت علينا أن تبتع الإسلامة و این چه شیوه؟ در کنار همی، در یک دسترسی روی آن کلی بادیه، آو کلی بادیه، خب، بادیه کلی بادیه، خب، لا يمكن أن تفعل هذا إذا لم تكن وقفة نقيضة. أقول، أقول، أقول، أقول. أقول، أقول، أقول. يقولون أن كل مكان، كل, كل مدينة، كل مدينة، كل مدينة تجمع كل المواطنين، مواطنيها، دليل كبير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 لا يجوز أن أحد يبدأ يثبت توكيد ما ينون في شيء، فحتى التوكيد بعض المحبوبين في. that was actually the show ومثالة في مجتمع جديد ومثالة واناك اللهم مصور فيها وجود مسائلة وإذا قدت توقع وتقابل مسئلين تجربة عليها وهم وشعر يكون هؤلاء المستقبل صحيح الإسلام ووحد الظاهدي وله كل Room انlà تهتمح في الحلقة فهذه يجب الحلق لا بجد عنينا واجب واجبت سعب إلا الله واجبتوا عن الله في الظرب إن عاملة كل واحد كل واحد جاهدوا بالو us جاهدوا بالوصنع مش هو السعب ولا عشان يقول لنا نحن يا عمدي احرص على أنك أنت تتغلق الدعوية ولا مبارك ولا مخيف ولا مكثير يسال حاجة تسالة عشر يمين جمتنا كل واحد يحرص نفسك شيء هل قرأت عن الناس هل قرأت عن الناس شبك يعني كلف نفسك بيه أو 3 اللي الناس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 ليه يا أبريكا المصطر؟ أصبحت مصطر حظوما أبريكا كما يقولوا الإحطاريون إن أقل الشعب الدين شعب بتبيني. بتبيني في المصطر هي الشعب الأبريكا يعني يوجدون تبيني أسرين وتبيني أسرين أبشر في يعني أخي ها هو فينا صالح لكن هو غبي، ما هو غبي هو، اللي أنا أتكلم به الثاني ال إذن الصلاة هي ولي أمرك، شعرت بالشاعر كنت هاذيك الساعة ها، قوة خبرية، رأيت جهاز الدولة ها كذا كذا، قط، قط، كنت هذيك عاودت في في أمريكا، فأنت, فأنت في أحد كنّي خمس ولا أقول، write about b أنا دكتور إن شاء الله. رسولك إبراهيم يا إبراهيم. أهلنا إخوتنا إبراهيم. عبد الله أبو شهير أبو شهير. أنت هم من هو فيك أستدعي <تصفيق> منك به روی به روی بدی تو به روی خدا نور حقیقی تو به است خدا تو به روی خدا تو به روی به به به به به به به I like it الذي وعيده وعبر السادحات جنات تجري من